بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءنون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم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 وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شجادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجدا جَاجَ لِنُخْمِجَ بِهِ حَبْوٌ وَنَبَتَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ سماء فكانت أبواب وسيرة الجبال فكانت سرا باء إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما بلّب زين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغسقا جزا أو فقا إن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 تقينا مفازا حدائق وأعنبا وكواعب أترابو وكأسندها قا لا يسمعون فيها لغو ولا كذبا جزا ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطوب الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إن